ră să la to a dept de apt a Afel este posta au din Israelian خصوصا فين غشومصوا حلقه ايوا ايوا شوميتوا حلقه زوين الخدمه ان في تدي في كان ربي زوينتي زو يعني نكطس انت تسريوين كطس نتبغاو زوين ايتيعنان الى عندك ناري نسيت انا يعني العالم من السن زينقدر قد العالم اللي جنون يعني دونيس من السن ماشي سن, سن <تصفيق> إذا قلت سين بل يكن يتوخل قد الملايك في النور يتوخل قد أمداً جوكا ويذي يتنقند الشياطين مع الجنون تتوخل قد يعني بثمس يعني هر يتوث من يعني الجنون يكن المند خطرش وتنزرارها وتنزرارها وتنزرارها مدام فرن ستصلم يعني بنا دمو تتمو يا استوس مننسن ديجنولكيا خطر في سنة خطرش يعني تفراق او الصح ان نضرب بين صبح نونغ و تسليا تنقيد ننقيت ذكرك يعني بلي يعني الشياطين نتا غت سرباتي ديجنولكيت نو اثنين غزر نكون يعني قوين قوي كره ذره نار تكون وين رسم ما يلزم نسين زران قوين انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه لكن ذا أنه يلاقي أني سين بالليم اللاصل خلقية من السنة أنا خيتي دي القشرة يخلق ربيان سبحانه لأن النادي كنيد يخبر ربيان سبحانه يخلق كتيد قتمس قتمس لكني يسدقنا ربيان سبحانه قواتا سلاياك نسين نجيب لنا كازانديا كان كعرضنا خيران الليات ام يد يد النار سبحانه والجانه خلقناه من قبل من نار السموم اكا يزق <تصفيق> نضرب بين سبحانه بالجنونك تسوخ القند يعني وخلق الجانه من مارج من نار أكاد أمزون مارجتي من النار أمزون أمطفز مع خيران يعني الترفك عن أمطف يعني إذا سنغ الخيران جد مسني إخترقين سدوس إد خلق ربي سبحانه يعني الجين أكاد ويسرق الإمام يعني للمسلم لاسلام الربي لاسرحمة الربي فيون في الحاجة تيجي صابط دي مثلنا عايش يعني مدناع يندوش عن نبيان في لس لاسربيان في دنيس يند خلقة الملائكة من نور الملائكة وخلقت النور وخلق الجان من مارج من نار أكان يعني هو يدل لجنونك ينسو خلقك أكندنا نعم يعني السمسيع وين يجلني القوة ويرنغم زون أكندنا يعني وين يتسو خل يتسو خلض س... سفركني أسمس إمر ينغ سفركني أسمس المارج من نعم أكان بذيز ليوني ذيذس الإمام مسلم في الله صل رحمة يعني ز ز ز إمارة سينسينس تواخل س س س يون وزلك نقارن أمزون زدر خان ذريحة زوين لكن ده غني إذا تواخل بنظم يعني ولكن إذا ربي يعني يخ يخلق قد قدم قويني عندي وصف قوائل لكن تحسان أكيد غير يعني سن الجنون لص نص ويرنام نثنى صوخ القند وقبل البنادم سواتاس سجاس دد غاضب لا دا نتصي ادي ناس واتصل للقرون يعني ماشي زي نرفق ضعف أكان لكن ادي نحن رب جنس في ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمء مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السموم يعني سوكنت باليان الجنون صوخ القند وقبل البنادم ها كان وانشتاكي انسين دا شو كان اكناران وصفة دينينا الصدع على كورونا ناظر شو ونسعر الدليل دا, دا, دا, دا شو كان محصان بلين انسواخ القدل وقفلنا بنادم ويرنا انسين بلين خلقا سن يعني انسورا نسن خاطرش لا نيجا ديك تصويرا اندو نغني نجني وكيتواخذ سويا دو ايام إلى <سؤال> قلسين، إلى قل أنيسين باللي نصف يعني، كن ابن ذم ريوح عند الصف فن، على أكن قارن الدليل، عندما أي أي ميليس الكريم نغ ولذا نكن، أكن ربنا سبحانه، ند ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والجنس. يعني يند لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل يمكنك أن تقول لهم أن الخلق في جهنم وأنها جيدة أين رأيتكش من أين لكن قارن أرتكش نتسيمنس أطاس إجنيون وطاس كم فان لون نور سميز ناروغ شانار يسين سانل نور سكضرار يسين سانتم زغين وسل نارايسين ذاشوم وكيلام زوند المال حيوان ددغ عدن لانين عدن ويستميا ايغي يسبق نضرب بين في لي جنون تاع فان لون فعلا سانتم زغين ويرنغ يسام صوت اكا اكني دينا ربي يوصل الشيطان يمسينا واستفزيز من استطعت منهم بصوتك أن زنيان يدق يمي يمد مرضا زن أكذف قارناتي تخدمه نعتي تغلي بنعتي أمك رسمت خنط يعني سويني سنقرر ويصدق له يعني ذ صح سن وس سن وص فن ااا ذو ذوين ريح لا يعني الحق يعني الصفة الجنون فشو كان يكنير إلا قديسين ومدان بلير ونزميرها لنير أثاني إلا هاتسوهات يعني إلا بنا ذمجي إلا هاتسوهات يقول لن رجلي وكي نعم يقول لن بلا ما يستعر أين سردت في لي ذا النشتنية صح ذا النشتنية يعني يل أين ردت درام إذا قتلت صنط صدم ضط صحيط صغير وسوفت أكن لعن جوالة ربيع سبحانه جوالة كوش فيحنا في ولن يعني يفهم ابن عبد البر يعني نزون يعني وين نرى يلين, يلين يعني يمس سورة سبحان جنارحاني نرى مخ كام يعني المارد ونرى يلين عدّم وفريد نوين نرى يعني يسمون كربة ويسعى يعني عن ويسعى تسمين ويسعى الشرط أتصطف يعني عن الشيطان ذوين يجلس يعني ااا جوش رحم الفيان بس صار بيان سلامي إميان الجن ثلاثة اسماء الصنف يعني يترفير يعني يتغني والصنف يعني كنقارن ذا تلينق الخلاق عم يقجال الحشاتوين ذا الحياة كنقارن من الخيوان كندغم يعني عمزون الضغني خامن وقالن أكن دغن يعني وأمزون تزواجي عمزون تزواجي شو كان إلى قد يسين ومدان بالليها أني سين باللي عن الجنوناتين ذي نيج اللان لصحيح ونقررا باللي عولاش خطرش حليون أدي فونات يهضر ذي نيج باللي عن الجنوناتين ومشي ذي نيج برا مشي ذي نيج اللان أكنار أنا مني صدق عام زون مدلكني بيحكون رغم مدلكني سنرفون ما يلا يعني بالصح لا نخطي أنا ذي نيج باللي مدمر بجنس سبحانه ويودرك الجنون القران الكريم مدام أشوف إحنا فيهم فلسفة روبيانز دميس يدري أكن يعني من ال ااا كنقرن الجنون ويسجن الدم خي فلان في وقت السن زوينتي يعني نقول لحد تينس هذا في أكن أريس خذم يعني أكن قارن ثمزم هكين أخذم العالم خاطر استصح يزمر ينكفيني لا لأنك نحن مسلمون ننب اللي وري الراة أصلاً ما يلاقون من مرض فين راة نقول الصوت مرة الغرس مش الناس قري الراة أكتر ويلان الأدب لان جريار يفهم ندم يعني باللي الجنون ديندي خلق سبحانه سمه نس ناد أكندي يصعب يقرأ يقرأ الآية يزجان نس صورة, الجين. تصو... صورة من من الجن تصل تطلع تصور تصور من الجن ينذر بان صاحب القل يتنق للقول حيا قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أتني من بان صور بان صد مسة يحذر ببيان لم يعني ثربة جنون يعني نسلني وولزم الجناء أكل دنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهابا. إيه أنسيك يا عبد سرك أنا كليت سرد مستفز جنب اللي عن بالصح في أمور صربيا والصداميس إيه استفز جنب اللي عن إشتكيان بالصح وكان دهنا في أمور يصاوو زيت منس سيمانيس بزيان ويستايسن و ايمن يهضر م بغيره سن واكن دا غنت ولا بلي مزيان فستور بيان ثاني سياس مثان نوولوم سيكوال لريق هذه السجلات يعني خجون حش سوان انا غادي سراعو اكن دا غنو وغيول حش سوان فلازم يزمردي لي ايغار يعني انت يعني يعني يعني وقجون يعني عم بس بس يعني انا اشتكي غادي ليها يعني المريضه راه غادي يعني وقجون في سهو يعني امري يصر انتاسي مانيس بالرجيه الشيطان الشيطان هذه قمه الصعيبه لكن خاطرش يصدقوا الحديث انا بديت تربيها الناس هذه مرات فيلم لكن يعني, س س يعني هو كمقام مريقي ما كنديس أي الصباح أكاد معنات خو ناس يعني لقدس عمر ربيعة و السلام خطر يزر المريخ يعني غير يزيد منه يزر المريخ ما إلى مرد سمي سراري أو كنقر بوجي حد الشؤون لقدس يعني قدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي غير خطر شيء يزر الشبع أكندي صابق جابر بن عبد الله ثلاث سنوات ربعين من النعام لما رتسم يعني هو موجه الاستيلاف نقي هو يحشدون نقي غدالك نقار مثل العروان يكون غير يعني ما تسميم خاطر الزيران آين قرص زراعي مع الناس الزيران لجنون النعم فولاني هي مخ نصني الزيران تنو كنياسين تنين قرص ماشي الناس و يا نهودي لاراكا اشحال يولاك هنا ما ينهضش ما ينفسش مادام ربيو يدرثيد وربيع الحق قال لي قاع مادام واش حنا نفيان في لفات سربيغ على التلميس لكن لازم يدرثيد وين الفيان لفات سربيغ على التلميس و دي كان كان سوق الرئيس بلا ما يلذ صح تذت اين ديننا لكن ديننا رب سبحانه وما ينطق عن الهوى ور بقرار مرضي تقره كامل النعنه دغ لما على, على ما يسن اكنره دينين اكا دين لنا وما ينطق عن الهوى انه إل هو إلا وحي يوحى اي ليس بقى يدرد كنقام الحديثين قد يخبر ان في ثلاثه ربيات تسلميس بلي غبالي كتسخن القلب كنوض ميلان الجنون تسخن القلب في يعني فرق النبيان فلسطة ربيان السلاميس هي ثورث للاصل والدني ساكن قارنون يعني العالم من الملكيس دي العالم الجنون ذو وطاس اكن دا غني سيدي خبر اشيحن النبيان فلسطة ربيان السلاميس يعني اقعدان الجنون إميري ديسيس يعني سوين سيتي وسافر سوينز من كان فوين فيتي دخ داك إيلمنت فوين فيتي دخ داك أي نيز من ندخل من سوين يعني طصة طصة يعني مكان ولو سنيا بالصح زوال ام دن هريق منين يعني هذوك يا هريق النيا زي من عندك يعني المواصف في الوصف من الناس منعتيز كامل غن نحيوا هكا يرنا راكن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 زي نرقص في جنين القوة يعني منزوني يعني دايما جيده هوزم جيده للقوة لكن ده هو من نيضه دايما قرنس جنين عن ده اقلام يعني مرت من يعني بس الجنون ورز ميرنر يعني غطفن وتقلفن تغفي مدانين العاليه يعني اكا اني يصرب سبحانه ان عبادي ليس بك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا اكا وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره اكن ذغن ممن هو منها في شك اذا من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك يعني رسم الى غن يعني المعنى امزوني في الناس اما ما يغ في الناس يدي نوزين ترى فرصه ونتسم يعني مو من الى قد لكن غنوي سين يعني الشيطان يتسقزك يعني قال العالي صالح <تصفيق> رأيين من قوى الإيمانك سبحانك نواثا يتوغا دكسن ويرقل دكسن أكد يتوغا ديتن ويرن ويرنغ ويرقل دكسن أكنين يدي يسجل الحديث إمين ريس بقند وشبيحن أن يبيعون السلسة ربيعون الثلاميس يسيدنا عمر يمسيننا الشيطان يتوغا ديك عمر تدغا الآن أكل قرن إمرأي الحوم سيدنا عمر فيلس فيلس أرجوان الربيع إمرأي أيك جبريل شيطنة دي وخرودي رول ودي جبريل ما يدأكنا نسميها قرارة جيبس هكذا لكن دغنى الربيع إمر قخر الجنة يعني جيبس سليمان فيلس لا تربيع سدامس إلى قنال سين قيدنا وزمرناه الذذين المعجزات وزمرناه الألقي يعني اسمه اسمه الرب يعذوين اسمه كتب الرب ومكنا دوين معجزات ورزمرنارا لكنه لق لقى بنظم لكن ده غنى أرنواديم ورزمرنارا يعني هم شيطان ورزمرنارا بجوفص في فم نبيهم ومن فنش تكير ومنا جيني خرقي ولا وصيح من نبيهم لسات يعني قريبنا أسنين أرسك الضارة خاطر الشيطان إذن أن يتوصف الصفة من المقدمة ما ولكن أريد إذن أن يتوصف الصفة في الصفة من المذيان في السربيان السلامية يعني من كنت أرسكتني من المذيان في سلامي السلامية من رأى لي فإني أنا هو يعني أين يظران؟ أعقل إن ذنك خاطر الشيطان فإنه ليس للشيطان أن يتمثل به اكا ا يكا اديسين امدان انشتا اكن دا غنويس نايضين يا نمر للجنون وزميرنا راه غازكين نا غازين الزغرناكا وذا الدين اي تيستغلا ياننا في لسانه فيغلاتين يسنيسو ضرب الجنود الحدود يسنيس بد غاس ما يلد كنيا هكا ويرنا <سؤال> اكن داغن وزميرنا راه اد الدين كرات فورس خاطر شتيك وانا تسوالير اياب اريدنا عند سبورت ودس ود سمين انا دونت شي سمين يعني بغينا الجنون الشياطين وطلينا راه حتى فورس و درا نغي تسوتس و سما فلف هكا والولين دلين من واش هو تدي خلق رب سبحانو لشنون هكا فتوالي <سؤال> من المنفوشون <سؤال> أي غري تدخلق مالي <سؤال> خلق تدك لك نغي الذي <سؤال> يسويه في تدخلق المعنى في تدذكار أردوني إيهو يذنو سيلاً أكلي سيلاً يمداناً ويتواجهوه في اللفس أي يجيب ربي غرب يمداناً إنه يخلق تديون يسويه إكس وان إقلاءان إلي من دكنا رعب ذنباً يقول وان سبحانه تولم لا يتكدي النه ربي سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ايم يخلق ربي الجنون ا قزين جنن المندك نرفع الذنب حنوا ولام يعني لقات في سن انشتاكي غير مثلين ويذ تحكين وقالشتاكين ويوجب ربي في السن انشتاق اكن باغي نضيفو امران والي بلي اديني الشيخ ربي غتن قال لي غيتعثي في فنون المس ورضني الصواخ وقلقت المس انا كياني ارا ارحسن ارا وجدنا في السن ويعرض الصفص الى قال لي سن سبحانه يميت دي خلقك كان أنوالي هو يذنبان غسما يتواجد قد بوكا لو كانت أتواصلت كميشة بوكا لي زمرت قرحة زمرت قد شرحة أزجي الحميد لأنه يلزم قليلا إذا لم يتواجد معناه يمير لو تتواجد قنقه يمسلني و تفرغى يارانتي يمسلني و تتعتيب و تتعتيب على الخاطئ إذا لم يتواجد أن يتعتيب خاطر ما ويرنا واليم أكيد أغلم يعني ربعين صحنون ويمين إدي شجع يمشي جاينس يشجع يتدو ياريدن حدر السنون باللي تدغام الجنون ويا ذلطي ماشي أنا جماغش جع يتد إيدن الكه الولد ايه نرسلنا باسم سن سلامي هو اللي يغراموا شاحنا النفير ومكتين دا ايي سلاما قيدي اللي يسترس ربي عكسنا موسى في نفس استرس ربي اسلامي ايه يا معشر الجن منكم أي اي جن وايند مي لورد سنار الغور سبحانه da fi limite că el стând al-ărâu arinei de sol o drop Nu cam vizionare un homicid pe acetăi de este unul E a treibat să trebuie rezolv cu acetații D Designer��. Inclusiv rameni dia Mlăsenei Răbbra Răbeșesc unui ăs iam ا نو انا تصور التكنيو ندير لها الجن ونثنين سيما من اي انسان صغور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله اعوذ يعني واس مثل اسم يجني ونبسني ولا لا سنه قلاغ نسلا وي الرب سبحانه دولت دوت الحق ونبني الخشره ونومن إيه الى قوي الكل ولا حتى لم يس واذفرن اك الى قطو <تصفيق> <تصفيق> يعني هو يزني لاندكسن ايجاد عليه و لاندكسن يجد ندير اكان اي مره الخير خدمه الخير و لاندي قال ما يظنين اكان داغم الاستاذ يعني الاستاذ مسخصر صدره من تصوبن كرتن طلم ضو ويرنا ويرنا وتنيا اكلي لي من الدمات اللي كنت ثقيل لا ماشي ينزل اسمك كان ربي وكاين يكث من البو ديال الملاحه ينسى الصرا ينس هي هي لوين قال لي لها خير بو ديال النجز قال لوين قال لي سوا بو غادي يسنق ما لا ما يلا غير الناضين اكل ذا يعني سم يعني لدرجه يعني كنت ولا ما نستقيم جنب هي اكنست عندي يعني في امكانينا المراقب الصلاح ويد الاستاذ اكن زغن والولي اكن زغن نوتين ز سمرنه زمانا كفران وربي سبحانه اي سبقند وين نري يعني ناري كانوا بالسن هكايت اعتزم القرار ذاكو كان ان الولي بلي يعني الجنون غيرات من يسند يا استاذة ويتزيك منك امز الجنون الكره هاي فلس من جدنن وتسكر يعني وكتم امز امك رقصوا ظن اندا ربنا سبحانه إذا درع إبريسي يوسف يوسف إمي تسمي نكينتي جال هنا زم بس من كارسيس جدا نكتي فند خاطش نكين سوخر قرد يعني بيت مس وانتعى سوخر قرد جو كده فيه عنده نكينين فيه مس مس صرغي والست أتن قرن لك أيه يا ربنا سبحانه جو سنغ يو ولا ما بينغ يو زوينتي عصان يسيف غن اللي سينس يسفغن طعينه اني لا يمس شي ابن يغخلل في, في رنيس سبحانه يولا مدرشون يزرعون سبحانهم درشون ي يعني يخدم الشيبان درشون يخدم الجنود يمردن من الشيبان الشيبان لكن إذا يسيرون يُستمكين يعني تعلين قد في صدر ذي ربل كقل خير أمزون ونرين ويعرضك سن ويفسدك سن ويسخرك سن ولش ذوينيش شيطانيين يين ألم نعيش كن ت يعني غزة لكن أفهم كم تكين سبحانه يحذر يوصى بذنن باللي عنده الشيطان كين قدريينس يعني الشيطان ذا ذا ونون حذرت ونتسخذ حذرت أو أكون صغير أكون أكوني دي صغيرين ج ج ج جمعناك يعني جمع جنوبات أتن إلقاء تسين بلذة ذول وعلمت وسكرت وجمت ذا ذول أنا ما ذا سجرت جرت دوني خبرش يعار أقصى وين ريا ونشطنة عالم كل دكول أنت تفشل حطر شرّ ربيّ صلّى الله عليه وسلّم إن سعيد إن سعيد لولعه لك وذم سجّرت الشيطان يعني هو على كم قرن صغر ربيّ صلّى الله عليه وسلّم ضرب لا شو يدسوين إن تصيد أية <تكلمة> من الجنون؟ إمردنا نينغ لا شو يدسوين؟ يعني الأهداف مش صحيحة إلا دينيك قربان، إلا دينيك بعدين، ونيك بعدين إلقاء السينم بالين الشيطان الغربيس إسوينس النهمينس. يفتاد ويسخذان ألا لن إجلان غريب السنس إل من دا كناري غير إمداناً جتمس أتندينا ربيع إنما يدعو حزبهم ليكونوا من أصحاب السعيد أمزون غرساً أمزون يسخذم السنس أمزون تسوي ثنيد إل من دا كناري غير عم يعني أريد أن يسوي لفات يعني أنه لا ما و بينيك قربن ام دونق دونيس اعطت كلان ايره سم سنقرانين لتزوروا يبقوا ابن ذمك تشتغل الشركة، نساسي من الشركة ذرّبين سبحانه وتحصل يدنا بالله ذرّبين يوم ركنا سحيب يعني اللي يودا بسيء واحد، واحد سيء واحد يدنك ينيخ كل هذا للعب ذمك ويرنا ورجل خلاص على مسيرة جديدة وربيع ورجل صدارة. اي وي نراتي علل الشريك اكي ام سي زورنا على بالليك يا يعني ما باللازم منك الشرك الشرك دا باللي ايلا اسي زورا كي ربي غيت ايات كنت ولم إن الله لا يغفر أي يشرك به كيز اكي لكن دا غنرك ياص ايا مرسل كفر الذين اشركوا بربك سبحانه ان وليل غطس ليل جرسن تسينك سيوت لنا غيمزان أكنارتي سناظة، دشون يذذذ، دشون يسق ماء، أما في جوار لكن حذر حذر أكيسخدم. يمنعك بنع ربنا يمنعك. كمثل الشيطان أنزون الشيطان، أنت مثال الشيطان يمس يمنعه بناء ذمكفر. الشيطان أقليل سبرققق هو يمنع منكين، سجع ربنا، وضعة ربنا. تولمت لكن تلزم însă adică și schimba un dan în datorie de străină din ținutul شيطانه إلى قد تولين بالليم ويزمنا عن أكمل غرز الصور عند مرته بذم أمر ديك الصوت أمر ديك زمرتي يقتضي خدم يحصل بالليم مدين لو كان درس يين عبديين هذا حصل بالليم ذي اللي ذا الكفر البانن ذا الجهل البانن ذا شيطان خلاص نتسخدم أنا مزون أتيج جني جني سن تفريز السن ولكن ولكن السنين يعني ضعتي جويني تحرمني درخلي من, من يعني غم زولتك ما نغمور إنكير دولم هي إن الشبان يصورون داركنة دي الصغ داركنة دي الصغلينه يعني نغرب الصوض نغرب غير أر لكن قرن وزين رئيس وزراء كنعان رئيس حوش جروين، أذي جرتا تسمين ذواركاظ، هرولوا والنون وين الناس خدمت سواء سواني كت وانسويين، أذوا بس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أثنت ولا بشوي يبقش شبان يبقون كنا ركنة، أكن ركنة دي السغلين، أكن ذرة العد، تاعه وترىين جلون القحضة، تسمين جلون الشراب دي علية، ببلاد ميمرد نيم، أثنت يدعوا أكون السوم و أكون السوء و ذكر ربي ما تضلي ما يلغم فلنزم تحصان و تبادم إيوان الشاكين إيوان خرم لكن عندما يظنون يظنين يتغاني و تعمل الشر أكل ما غاس ما يلغم خالة و ايمر دينا انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اي هفن يامر لمن اخدم من يا الخدم اخدم المنكر السوء يعني بياع ويرن اكلين وثروات وتذهب و لكن لانا في غرف سنتا كنت سيوض أكون يجرب قالوا دعوني هالبيدع هدى شد البيدعي مثلا ذوينا راديس نولفون ذوينا راديس بدعا قد دين آيين قرن يعني ذي قد و ربي احطار باللي اعتشر اي تي سك منه سكفا و ذا يدي سيجرب القرآن الكريم اكد السنة مكوش بيح ان نبيع فاللخص ربينا إيه يا ولد أو الدين وين؟ إيه يج يجري كن يستغلي كن يدجوش قلبيد عراكيا ويا ما يناديو نمسناه ينادي البيد الشيطان اي غرض خطرش البدعه يعني المعرفيه يزمرنا ما بيتصو ومن البدعه نيم امزونه اسدون صرنيس وتيجر ولليس ويان يعرف النفس كنرتهج يان من بوستكين تحب شي طاقه انك يرى البدعه اكثر بوين يعني المعرفيه نيبا اكيد غادي يعني راك كي سوخر طع امزونه وضربت ضرب فكيستغفلها كي السوخر ا تضورد يعني نسا رك ر هاك برق لها كي لا راك حر غطى الرب سبحانه أشيح من السجن واش يحمينا في لته الرب والسلاميس الدرى الذي لا يمدنا لا اقعد لنا له ثرافك المستقر ايه يضي سكن الرب أصل القيمة غفّصت منك، أكنّ قرطفر من رم، أكنّ من الرئيس، أكنّ دغنيس لسّساد بار، لسّساديت إذا كنت تظلل فيما يجب أن تظلل الشيطان تتوسف ويسكن ألا أنه يحصر ماذا يغرى ماذا يغذر ماليخنا نغيه ركا نغيه سجد أنت الركاة يقول الله إيه وكذا؟ إخي مزا بكر الشيطان تتوم كلن سوف تظلل أنت أريس سجد فيما يجب هذو وركا مرتم انا غرتيت تظلم هذو مسمن كان كان رئيس كرت 30 فردان ومن بعد ابي يحصون بلي مري تعود هذه تعود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابي روح فلاس إلى قل سن أكيد أغلب زمر أكيس ستة زليتي يعني كي زمر ستة زليتي زواطس يعني يعني ده فوق تصل ديات إديس جين كثير جين أكيد جعل أكيد جعل كثير ما سوقا ضغط الشكين أيد من ذكر يعني ا فالوذيق ناريزمرا كنقارني مراكش ديال سمولس ادي بوا كبير يعني كنقارني السيرين الصغار الشيطاناكين كيخزونوا ربي ميغيديس فجن واش حنا نبين بالله يزمر الشيطان يما ريغييا يغفل دا غير ما ريغييا غفله زمين يتسو هذه فارستكو مسينا الشيطان في يعني من يعني يعني اذا دون نغد كريم اديرين انذن يعني اكس الشيطان يعني يضغطن الشيطان ويركبتن الشيطان ويرنا ويرنا تصخبوا تقريلي زين اكن دينا الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هي الربا يحرمك رب و الى بنادم اسي القرض عطاسه ويرنا ان في بالليل لما كان جنون ديون العالم اقلا قد سنن تم تفككت يعني ممكن يقارن ويبنى ذلك اللي جنان جريفة سنة سنة المان ذاكمين قراءة طلن يعني الابناتهم ويمشين ألان يعني الجنون الشياطين ويضم ذلك اللي ذكي كوفير ذاكيهم طلال يعني الطلن بقوي ولكن الشيطان يسعى أعطينا جنونكين يعني لما بعد الشيطان كانت مقارنة خاصة نصغيتها مقارنة سن وذلك سنحفظاً سنسكنيين أنشتكي إمان الشيطان يزمر دي أتسخ يعني هو يطلل في ذنب ويسوفه الطعام سواطاس بوز مول يلساً إمان أسيزيين وسيشبه بالبرد أشحال ديوال إمارة îmi reușește să cână din vâlgele din urmă zonii de viață, am zonii puiești. În schițană cât mai lătă, maștia mea senzuală, dării de cântăștici, am zahărul de cântăștici, a câte două, a câte opt, a câte opt sute, a cincisprezece, a cincisprezece, a cincisprezece, a cincisprezece, a cincisprezece, a cincisprezece, a يعني ينوى للغيوة الصفاء سيتضليل الشفاء أبداً في رسيزيين في رسي شفح الباطلين أكام ويرنغ لبعداً إما رنواليا الشيطاني كان ستوية أسمي الله يعني قلو سيدنا ادم ثولا ما يعرفك حرم ربي سبحانه فلات تمطرو في السيانه والحواء وتشنق التجرمين كحرب فلات نجبجلس ثولا بسم الله ما كل يعني غلفاكين غل دكس تحلاوات ومرات يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ ثواني ما تنسخهم يعني غمزون يمرشون بجزء درب وتمثمر ويرنام زيون الخيرة ثامن ضم القرآن تصفح إيه إلى قلسي والأكد غلوين أريعة الدين يفريد أي يعني أمزون في غليس نعترس ينسق أتزدحم ela sẽiz这样, như vậy, chestление kommt blah, blah... this means women is to pick a 4 It's not for us to bring money back Давайте we'll continue to break bread or let's play it and we'll to start at dark, how long we be when a gay Wer aşopa to 30 or 30 but we'll see what يقول ان فراتي أرنت الله فأن heard لماذا هذا فرات فلمه هنا haceت إخفرات حتى نظرة كنت يناق 100 جة إخفار 100 التفرات لأ były في الواقع أردت إلى اكلfore entertaining ت pub wo وكثير وعلى نظرة لكن هذين أن�� الذي يتم but to 거기 يجعل على استثبي Commons الشيطان Imi ad bɣun i kra ad xedmen ad ɛzel ad bexren, ad-nim umɛda xedma tickkin neɣ azekka neɣ azekka, wki ad ɣur teskilin xaṭer yerdennu deg uɛal. Irennugusx, Inu tura d o الولين قراستين اا اما الوين يعني تكولك قراستين ام زول سلام أسيرنا كين أم زوند وينيت مني يتنين عن الذمني يعني غم زونة في قد يوصفه قد يشوفه يعني قد يشوفه ضم زون زي نرد خدمت أنسان لو كان يعني ماشي لو كان على نخدم غير وياك شلو كانت ترجوز تخدم كلها ويانا غلوها ويتواعيد عن الشيطان تكره عن الواعيد يعني المواعيدة كي نديرين ماتش نتده يعني لقد يسين ومدالب اللي نشتاعد زيرين خاطرش الأمانية كي نتوشح ام ام ام ام ازرغران نغت نافوي كي نغتو ديري فيه ويرنان يزمر النصحينس عمزون كي اخياتي دي السجن قلت أذل ان اغوذ ما وانسي اكتظلي لكي القرن لكن يتدوية سن يالنقل في غير من دكنا راتيقل أتنا غا تصوى الآن دمارة السفر إثوالي وطيئ الهدايا لما ناس ما إذا ما تشتوى رغم مات ما إذا ما يوم هناك كم قارنة تضررش يعني غا تأمزون أسيدو حدا وحدانا شو ما شو ما لكن دا غا نعم يتسوى أي وين يتنفعن إذنك بنغي سو سو جو جو جو جو جو اكس جند يعني نظام لما يمكن قناهش تسو وطاس نتغاو سوبلين لاي السوجد سوق الجزائر امزونا كني المومن السوجد بويد استخدام ام من جنون الليل نار ان اندين انديريا اكد غني لا قني لي الشبهات تشي الشبهات ان زون اي اكسعانا تفود موون وغرسن لمو دمون نديريو وبنادم صحة ربيعان سبحانه ويومريكا يمدال إلي من ذلك نرى سوط رضي من ذلك نرى فقصير يموسنا ونغني من ذلك نرى فقصير اي نرى فقصير أنك لك خضمات سواء ووذي ما كنقارن ثلاث خضمات ما يلعن كأنزو نفس فقصير ينودم نغادي توزيين نغادي توشيبه نغا كريلين ذا ينسيك طليل أكين بلا بلما انتوك نقلق معارض الشراب وطاسم مع ما دي دي اكس خذان يعني جو زوج زمستي ظلين امدن اكا بلا ما ننسوا سكرين يحلكو شين لا غمزون سكشفن من جوز لون نشط اكن هي غيحلكوش لا كيديني جلال اكن غادي نسقنا ربي سبحانه بلي نوي كي ها زين سيت دورغول من امدن و نقراها كيصح يعني الرب جل سبحانه. لكن دعنة إلى ركيز جناية من إلمند هذه فوق أكنيع، ركيز ضغناء أكنيع، ركيز مزون سيرين وليك سيد بينقص. الخلاط نوينكس حب نقطة الجديد خطر شيء ثانية ومكان نيان لكن ده غنا غن إزمار نغ أتصن نوينكس خدمن الغناء لكن قر يعني نش نغ شنال نيان يسكس الموسيقى ذواتيان <تصفيق> الى قل السن المؤمن ولا قرر غادي يحقر ان يشتكي اسكينو ولذ يستغليف ماغولش بالالحرام ختي هجمه الشيطان الى قنيسين السن اي غرضي نعمل بهم تذكر ربهم الاسلامي يعني يسقندك ندي يسقي الحديث يناد الجرس مظامير الشيطان نخطي تقول لما ابندي ما, ما تقال خطي ولماذا كان بالموسيقى لأن الصوت كان كم يسلنا لكن ذا غني لقد يسين ومدينه وقال لقد يعني سوين ست يوم مر رب ينصد حنو الشيطان يتسمر يطن إلي من ذا كنين أرى استهزين نغا كنين أرى الجنة أرى تخرى نغا لقد زن يوين ست يوم مر رب ينصد لكن ذا غني ومدان اكنا سوين سارك السوض يعني اغشبه عمرت نفسي فينك سوى شنو سلو سوى سكيمس إما سويس ذاين ساركي ذوريس ناغيز مراك دياس يتصورا قمدان اكنا راكي ذور زمر رضا تزور الصورة قمدان نغاقص له ذكران ما ويرنا سكيدي بن حذر ما يلما مستد الشيطان قام كيد الملك صور ربي سبحانه ويرنا غير قلس بالليل بنزم لا ين ديا خلق اديسدينا لا نغادي يزيه القديس وريد يغلا يعني كغوي نسي لنا الشيطان سيت استخدام يمدن اكا زين زينق لا قد المدن لا بعد لا بعد وذيك السخان من الشياطين ان من ذاك النير ارد من اكن وثاء امزون وذيك الثامن في السنين اين من من راه يضروا ام كاين يضروا اين قرني شواث النكير لا زانا بلي الشياطين أخرى يعني أين في سي يعني الملك في طيجة رسنت وينيه يوراهم يكتب ربما وبكونت يعني الجنوناكي أنا الشياطين إن من ذكرت نرى تصوأت سوضاً ويويد إيه سخزامن إن من ذاك نرى تطلن في السن إن من ذاك نرى شوفاً يسم الدنيا أفريد ربما لابده ودي يعني قوز مونا يظنين طلال <سؤال> يعني إنه الجنون نف الشيطان سين صدلي إم دالن إلى قل سين قار هذا حضرة الروح وينثنى غار وحد وينثنى وخيما كذ يونوزم جذم ون الفضل يونوزم جذم ون الجنون يتسخذ إل من المندك النير انا ظن نسيس و داني من من دكني اردت قض الدين الصح و كان صوتونه و كان تكت الصوره قمنه و كان جاي نقدراني وينه ام ما يلا لها نخطو الحرام ام قران لا بعدا لن قلترا يعني صوز مكيا و نيرب لهم الى قصد ذنب خاطرش الشرع سبحانه يسفجنا الدجالين نركي كينفعنا يبدأ نزوم ركيس ويسفجنا الدادان السبب صي وبضرورس ولكن ده رن يسججنا ينركي ضرر وينهاك في الله ويحرم في الله إلا من دكتين ركث من عظيمانش وين ركي ضرر أي وقت يعس خذ منامزون لجنون يعني تسين ااا أي نركي ضرر ألغني دخل إن كان وما أرسل نارا ألغنا ربنا سبحانه وتزران وما أرسل مقارن العرافون كنا ويليان غمزون سكشفين ألغني بلغنا ربنا سبحانه وتزران أين رايز رون تكتبينيال الشيخ إن فيان ثلاثة ربنا سيمنس أكلس لنا قل لو كنت أعلم الغيطة لست أكترت من الخير وما مستني السوء فالصح يعني أنا قلسين بالله بندم أبي أحصول بلوية اللي تتخذ منك يعني إذا كان يحكش فاكي إذا كان يحكش فاكي إذا كان يتخذ من أمزون أقدرين أن أكتب في الظهر أكتب في كوش ويغوطط الحراب ويغوطنا أطرح مرغورس وتمنمتن سويني وندنان ويأتخذ من سويني وندنان نغمولش أقلي فيه تجالب ويغوطنا أمزون بندم يغليد قي قدموه للكفر أقسم نار بين اسمنا يكون، لكن بغمد ويدك خدم إسلام أم زنا في قناعة أي يعني ينودم قدموه ويدك كارنيح الكوش نكع ورب جلست بجلس باليومين ورب حنارف أقتل أكن الدنيا ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال عمر تنسن أذر حم خط الشر يستطيع أن يكون ربيه ويستطيع أن يكون قرن يعني أنه يكون أفريد أن يكون إلا قني سن بليغ و يعني ويديك سكرى ينحلكوش النك يا أمزون تبنك امزن سيزان غادي نمدن بلي قال اكنصينا راك يضرن اكنوي غير لكنفعن اكنصي وضر المرغوبيك اكنصي وضر ويني غير صلض صوب وكي اكل كهانها كين زويديت خدم من الشياطين وامزن دي مشكان ان غرس انسن قال لك الا قني المؤمن يعني هذه الجارغه في حبريس وادي القديس وادي وادي الطفل منيس يلم داك ني غير في نعي الشيطان اقلان يدسك الحربه من قد تراب ولا يعني في سحرشة وصنادو صندو صندو صندو وتم قلدو الساعة ثمانية المنذكني أركب الزوررة نغير المنذكني كل الصوف غنم جت وله قبلة نغير عقد نغير يد أم ريح نغير كتر مني حالنا ثقرا و اسنحترض يعني كنقارن السرد حرب الشيطان كيناع الجنون كينا الى قديت تحضر في منيك أكني وثاء والتعرف بمنيك اثني وثاء فرص كريهه اللي كيرا على ما بالضريقه على ما تصيط على ما ولد بالشرائط الدينان ان كيف الدينان ان لم يكن portion rat gnat akni wata bkhif ila qatfa miman huwa alwata miman huwa wa wala rabb تتبع الصبلا فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون سولني ما يفتن إلى قل سين أنت وسيا سان نذم إلى أن زون سر ولا من هو من هو أنا رود الشيطان أربعة سبحانه وانتقرع حزن وانتقرع حزن إلى من بنسكين لكن الدنيا أربعة سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أكثر إنه سميع العليم إلا قد يسن في ذنب اللي هنشتكين ذاينيق لقن وذاينيق وجبين غفية الأمداد أين قار يترولا أربين أكن ذا غن ي... في ذنب أكنيغ راي إما رايديغ يفقع أو نضيف النية نقول سقيرة نيم دانن أنا مكتسب أبي سمير هملاكن قرر أبي أبي أبي عدي فكرة بوسيف جريو هذا شو سمير هملاي سل كن قرر يعني حشستوني وغيوري سرعة أبي سمير هملاي يغ القرآن دل على أبي سمير أنا استيقن أوكي دل على أكن ندمري سمير حري ان المذكرات <سؤال> تضرنا راه لي حنا كنصدرونا راه غير ديك يعني ما كيغضنا و كني دلاغ محمد الله <سؤال> التامه من كل شيطان وهامنه ومن كل عين لامنه يسبقنا بالله ويذبث وين إبراهيم يلا يعني إسكالي يعني ذاعون صدع والتكيني إسماعيل يزعاني لكن لغلبنا ذم لا يسخد من أول ربيان ودي غر أول ربيان ويذكر ربيان سبحانه وديوين اللدعيات سريح رز إيمانيس خطر شدينه تنفع و قال غادي اذي فغي تجمع خطر تنفع ومشي الشيطان سواء كان اي وي ذرايل فغي تجمع ذا دوحيد كل من ذاك نرفي لكن ذا من لقد يسين الشيطان كيرمز ينديم كيرا يعني كنقارن يعني غير نقارن دي تستغل هكا اي غير نتان يعني ما كان الشيطان ويحصر أين يخدم وقبل ما يخدم وقبل ما هذه روحه رصنا غادي غادي شي مرغوب هذه العالم كنت اري خلف الشيطان خاطر الشيطان دداوي كيمد ايا خلفي ثقوين اتق سالك يمر حضره خطر خاطر شي ضرر اكن لا غنتوب واستغفر زين ركنت عن وزين ركي حرزا وزين لي سن اكن نقارن يعني نغ نغ داين راس بعد بلا اي سر كيطو ثولميه اي دنن من يعني اوزما ولكناتنا راح رزني منسد مي لا غدي فوم قد يزمرش الندى يظلمك كركي ونطي حقر يزمر الأديرة مش الشجاع يتغلب للذ نقي يزمر أكن دغنام زول يبغى يذومك يا أكن نزول نسير صار أكن هي وين يجزمرن لكن قارنادي ينفع ماس أتنفع ينفع في المنزل يعني أكن قا أكن قام الصلوقي على تشرعي والمنذ نادي يركون سو زم إدست جين وشريح نلفير ثلاثة صار بيعتزميس اللومينس ويرناه وين رجلين كنقارن يعني إفرادين فا إذا قديم بصالح أكمل ويرناه بذكر رقيا ينتشر وزن الشرك جول الشحرام ويرناه حذر الذي باللي يعني الجنون نار شيطان قارون المؤمنين. أو يعراة المؤمن يزمرد يستغل بحشة في الغفلة نفقي ذوقنا في الحرام ااا كنا قارن جبريز الربي نقول الحرام جبريز الربي أكني وثا وينما علاقه يلي نازم يحصل باللي انا اشتكيه أكل من ذكر ما يلاعظ من أنا لأسمنا وما يلاعظ سوء إن شاء الله أرسمنا إذا كان ذكرتك أنا كعين سلا يريدون ندر عفويني الجنون أقل الشياطين إذا كانت هناك سنة ومجال بالليون ندر سواخر قندك من أكني ذي الصحيحة سنة أكني بالنعم وقعرس المدى لسن وإن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته